بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين يقول حفظه الله تعالى الفصل, الفصل الثالث أشهر الفتن النازلة بالأمة تقدم في الفصل السابق تنوع الفتن في الكبر والصغر النظر والناظر في تاريخ امه الإسلام وما نزل بها من فتن يتبين له أن هناك فتنا عظيمة كبيرة قد نزلت بها وأثرت فيها وكان لها دعاه وأتباع وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وهي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني ومن هذه الفتن أولا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بالأمس كنا نتكلم عن أحوال الفتن وصفاتها وتنوعها وأشكالها وكونها يرقق بعضها بعضا وكثرتها وأما اليوم فالكلام عن أشهر الفتن التي عصفت بالأمة والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعضها وهي اولا تعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فهي من آيات النبوة وثانيا كثرتها تجعل المسلم يكون على حذر من الولوج فيها او حتى من مجرد قربها وثالثا أن في معرفتها ايقاظا لهمم اولي الابصار في أن يتلمسوا المخارج او الطرق التي تبعدهم عن الوقوع فيها وعلى ولعل من ما يشير الى وقوع تلك الفتن هو حديث افتراق الامم الذي اورده صاحب هذه المذكره جزاه الله خيرا وحديث افتراق الامم فيه درس عظيم وفيه ايه من ايات النبوه وفيه حفز لسلوك طريق الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وهي الجماعة ولذلك يجب على المسلم أن يعرف تلك الفتن ليسلم منها لعلكم تعلمون وفقني الله وإياكم أن بعض الحزبيين وبعض زعماء الحزبيين من الداخل والخارج في هذه الأيام يحاولون عبثا تضعيف حديث افتراق الأمم حديث افتراق الأمة ويتكلفون من أجل رد هذا الحديث وإبطاله ليصلوا إلى مقصد سيء وهو أن الإسلام يستوعب جميع الطوائف بمعنى أن الكل على حق وأن الحق متعدد وأن الحق متعدد وأنه يجوز تعدد الجماعات في الإسلام ومعلوم أنه لا يجوز تعدد الجماعات في الإسلام فالإسلام جماعة لا جماعات ومنهج لا مناهج وفرقة لا فرق وطائفة لا طوائف لذلك يحرم أن يفتى بجواز تعدد الفرق في الإسلام بل هو من الفتاوى الشاذة التي لم يسبق لها مثيل نعم القدامى كل يدعي أنه على حق وكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك ولكن الآن فيه بدعه جديدة وهو أن الكل على حق الكل على حق بمعنى أن الحق يتعدد وهذه فرية من أعظم الفراء فالحق واحد يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه ومن المعلوم أن المقصود بافتراق الأمم الأمة أي افتراق الأمة المسلمة لا يعني الحديث الكفار بحال من الأحوال بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة المقصود أنهم جميعا مسلمون ولكنهم أصحاب بدع ومعاصي إلا الفرق الناجية ولا يعني بحال هذا الحديث الكفار أو غير المسلمين لا يعنيهم بأي حال وإنما الافتراق الحاصل يقصد به الأمة امه الإسلام هي التي تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة فقال وهي الجماعة وفي روايه من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ثانيا أن الافتراق جاء التحذير منه في القرآن مما يدل على أن ذلك مؤذن بوقوعه وحصوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يقول تعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون فالقران دل كذلك على ان الفرقه ستقع ولا يزالون مختلفون الا من رحم ربك فانتبه لهذا يا عبد الله أولئك الذين يبحثون عن التجميع بغض النظر عن صحة التوجه وسلامة المنهج يعني يحاولون عبثا الجمع بين الضدين أو الجمع بين الأشياء المتناقضة وهذا لا يمكن أن يحصل أمس ذكرت لكم أن ثمة محاضرة للشيخ محمد أمان رحمه الله بعنوان الحكم على شيء فرع عن تصوره ولعل لم استطرت في, صيغة في سيرة الشيخ نسيت أن أذكر لكم الغرض من من إيرادي لهذا الأمر والغُق مقصود بذلك أن الشيخ رحمه الله في هذه المحاضرة سنة 1402 ضرب مثالا رائعا لدعاه التجميع ومثالا رائعا لمن يدعو إلى التصفيّة والتربية وإلى تصحيح العقيدة. فبعد أن ذكر أسس الاجتماع والافتراق وأسباب الافتراق وبعد أن رد ودحض شبه الذين يدعون إلى التجميع ولو على حساب إضاعة العقيدة و وبعد الرد رد على أولئك كلهم ختم محاضرته بضرب مثال مثالين يقول إني أشبه من يدعو إلى التجميع ومن يدعو إلى التصحيح تصحيح العقيدة برجلين كل منهما قد بنى له مسجدا الأول قال أيها الناس لقد بنيت لكم مسجدا فهلم إلى الصلاة فيه ولا يتردد أحد ولا يترددن أحد من المجيء حتى وإن كان جنبا حتى وإن كان جنبا أو امرأة حائضا أو نفساء أو مبتدع أو سني أو مسلم أو كافر إذ الكل سواسية فيدعوهم إلى هذا هذه الحال هذا ينطبق على من؟ يجمع دون تمييز على من يجعل يسوي بين من هو على السنة وبين من اضاع السنة وتنكبها وأعرض عنها بدعوة نتفق فيما اختلأ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذه القاعدة الفاسدة التي هي أفسد قاعدة في هذا الزمان إذ أنها تؤدي إلى أن الغاية تبرر الوسيلة. ولا ليس لك أن تتحدث عن ما حصل من خلل في التوحيد سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات اسكت عن كل شيء وكما يقول عندنا في المثل العامي خل الدرعه ترها يعني لا عليك ممن يعبد القبور وينذر لها ويذبح لها ولا عليك ممن ينكر صفات الباري سبحانه وتعالى ولا عليك ممن يسبون الصحابه و يعتقدون ارتدادهم ويكفرونهم ولا عليك ممن يتنازلون عن أمور الدين من أجل أن يرضى عنهم الآخرون المهم أنك تنتسب إلى الإسلام بالهوية ويمكنك أن تستوعب في ذلك الحزب أو الطائفة أو المنظمة أو الجماعة هؤلاء هم أصحاب المثل الأول ليدخلوا الجميع حتى الكافر والمسلم والحر وكذلك الجنوب والنفساء والحائض والمتوضي وغير المتوضي وهكذا إذ الكل عندهم سواء فهذا مثل ينطبق عليهم مئة في المئة الثاني الثاني المثل الثاني ذلك من الرجل الذي بنى مسجدا عظيما وقال للناس أيها الناس هلمة إلى الصلاة في المسجد ولكن لا يدخلن أحد حتى يتطهر من الحدثين الأكبر وال وليكن على طهارة كاملة فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون فريق الأول الفريق الثاني ثاني ها الفريق الثاني ولا شك هذا مثل ضربه الشيخ رحمه الله وأنا أمس لما أوردت طرفا من المحاضر أردت أن أصل إلى هذا لكن لما استطردت في يعني فضل الشيخ نسيت ما طرحت الأمر من أجله ويعني تكلمت على قضية العلماء ووجوب محبتهم واحترامهم والرجوع إليهم وأخذ الحق عنهم بدليله. إذن هؤلاء الذين يردون يردوا الحديث حديث افتراق الأمة من أجل أن يستوعبوا الجميع فالكل عندهم سواسية لا فرق بين من يعبد قبرا أو صنما أو من يكفر الصحابة أو يكفر المسلمين لا فرق بينه وبين غيره المهم أنه من يدعي أنه يشهد الله أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو كان بلاوية أو, أو, او التبعية التبعيه نعم تفضل يقول ومن هذه الفتن أولا فتنة الخوارج الذين اول ما استعلن امرهم وظهرت شوكتهم وتميز ميدانهم في زمن علي رضي الله عنه وان كان لهم بدور من زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم كذي الخويصر التميمي الذي اعترف ذي القويصرة كذي القويصرة التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قسم الغنائم يوم حني قائلا يا محمد اعدل فإنك لم تعدل ثم من خرجوا في صورة أخرى خاطئة ظالمة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فتمالأوا عليه وقتلوه ثم اشتهر أمرهم وتميز عسكرهم في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فخرجوا عليه ومعه الصحابة فشقوا عصا الطاعه وفرقوا الجماعة وكفروا المسلمين وسفكوا دماءهم ونقضوا العهود والمواثيق وتأولوا القرآن على غير تأويله ثم حكموا عقولهم وفهمهم السقيم في القرآن وعزلوا فهمهم عن فهم السلف الصالح فضلوا وأضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه فقاتل علي رضي الله عنه والصحابة معه من لم إلى فقاتل علي والصحابة معه من لم يرجعوا إلى الحق بعد بيانه واحتسبوا الأجر والثواب في ذلك ولم ينج من الخوارج إلا قليل ولم يزل الخوارج يخرجون على جماعة المسلمين ويشقون عصا الطاعه ويفرقون الجماعة من سقيمة وحجج واهية مشاركين للخوارج الأولين في أصل الخروج وكثير من صفاتهم بل ويزيدون عليها صفات سوء أخرى هي من كبائر الذنوب من تقيية وكذب وتشبه بالنساء وارتكاب للمحرمات الصريحة بحجة مصلحة الدعوة وغير ذلك مما نزها عنه الخوارج السابقون أنفسهم ولا يزال هؤلاء الخوارج يخرجون حينا بعد حين ويكبتون حينا بعد حين كما ورد في الحديث عنهم كلما ظهر منهم قرن قطع, قطع قالها مرارا حتى يظهر في عراضهم الدجال رواه ابن ماجة وحسنه الألباني فيكونون من, من أعوان الدجال وأتباعه نسأل الله السلامة والعافية ولم يسلم من شرهم وأذاهم في, هذا في هذه الأزمان حتى أهل بلاد الحرمين والامنين فيها والدعاه إلى التوحيد وولاة أمرها حملت راية التوحيد فيها وحماتها فأخافوا من أمنه الله واستهانوا بما عظمه الله وقال الله المسلمين شرهم وهتك سترهم وكشف امرهم وابطل مكرهم ورد كيدهم في نحورهم ثانيا فتنه الرفق الان اخذ يعدد بعض الفتن التي يعني ظهرت وهي مصداق لما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تظهر مباشره بالتكفير وانما في عهد علي رضي الله عنه اظهر ذلك واصل بذرتهم نشأت يوم أن اعترض ذو الخويصره على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإنها قسمة ما أرد بها وجه الله و فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل الا لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء ثم إنه أخبر أنه سيخرج من ضئيه قوم يعني من شبهه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم عبادتكم إلى عبادتهم فأخبر عن أوصافه في أحاديث كثيرة ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى في عهد عثمان بعد أن كسر الباب الذي تعقبه الفتن وهو قتل من؟ وهو عمر رضي الله عنه عندها ظهروا وجمعوا الرعاع وتجمعوا على الخليفة الراشد ذي النورين مجهز جيش العسرة الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه فاعتدوا عليه وقتلوه في وضح النهار ويصعد أحدهم على جمجمته الطاهرة أحد الأشقياء ويقول إنهم وجد يوم من أيام الله ولا, ولا جهادا في سبيل الله أعظم من هذا اليوم والعياذ بالله أي هذا اليوم الذي قتلوا فيه من؟ أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم انعكس أمرهم وانقلبوا على علي رضي الله عنه في البداية زعموا أنهم يطالبون بدم عثمان وفي النهاية اتهموه بأنه حكم الرجال فخرجوا ورجع منهم من رجع يوم أن ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومما جاء في نقاشه لهم قالوا أنت حكمت الرجال فقال إن كنت قد حكمت فقد حكم الله تبارك وتعالى في مسائل عظيمة في القرآن وذكر قوله تعالى فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها وذكر التحكيم في تقدير جزاء ماذا الصيد في الحرم أو في حال الإحرام فلما سلم الكثير قالوا وانتم لم لم تسبي نساءهم وهم كفار يقصد معاويه وطلحه ومن قبلهم يقصد اهل سفير واهل الجمل قال ويحكم هل ترضون ان تسبوا امكم عائشه رضي الله عنها وان تاثروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ناقشوه ورجع منهم الكثير وبقي البعض فأخاف السبيل حتى قتلهم علي في موقعة النهروان ولم يجز على جريحهم ولم يتبع فارهم هذا موجز لتاريخهم وهم قد ظهروا في هذا العصر وذلك بتكفير المسلمين وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال حتى يظهر في عراضهم الدجال يعني يتبعونه بمعنى أنهم يتبعونه ومعهم سبعون ألف من يهود أصبهان وشبهتهم جميعا التكفير بالكبيرة بل والتكفير حتى بما يظنون أنه ماذا التكفير بما يظنون أنه كبيرة أو يحسبون أنه كبيرة وهذا وهم منهم وسوء فهم منهم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، غير أن الخوارج القدامى اصلحوا حالا منهم لأن الخوارج المحدثين ضموا إلى خارجيتهم تقيية الرفض والكذب والنفاق ونظرية ميكافل وهو أن الغاية تبرر الوسيلة فخرجوا على الأمة يضربون برها وفاجرها يضربون رجال الأمن ويضربون الأبرياء من المؤمنين من المسلمين والذميين والمعاهدين والمستأمنين, والمستأمنين لما أفتاهم من أفتاهم من الجهلة من وراء الكواليس وعبركه في الجبال أو من أولئك الذين يقيمون في أحضان بعض أهل الكفر حيث افتوهم بأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يفجروا فتلقى هؤلاء الأغرار المساكين هذه الفتاوى حيث نفذوا مؤامرات أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من أوصافهم من ذلك أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأنهم صفاء الأحلام حدثاء الأسنان سيماهم التحليق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا يعودون اليه الا حتى يعود السهم الى فوقه او الى يعني الى عكسه الى قوسه الذي اطلق منه وهذا امر محال فحتى هؤلاء عودتهم الى الاسلام محال الا من رحم الله جل وعلا وقليل ما هم وصاروا يبررون كل شيء من اجل ان يفتوا هؤلاء بان يقتلوا انفسهم ويحزموا انفسهم بالاحزمه الناسفه فينسفون انفسهم فهم قد قتلوا انفسهم وانتحروا وقاتلوا نفسي في النار وقتلوا المستأمنين والذميين وقتل المؤمنين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما فلنتنبه لأمرهم فإنه خطير وإنهم يأتون فيفسدون في الأمة ويضيعون شبابها وراء السراب والاخذ عن الجهل والسفهاء بدعوى الفتوى فلا بد لطلبه العلم ان يجلوا امرهم للامه وان يشرحوا صفاتهم حتى لا يرتكس احد فيهم وان تدحض شبههم حتى لا تنطلي على احد من المسلمين شبههم كثيرة لا يمكن حصرها الآن ولكن مهم أن نعلم أنهم إنما أخذوا عن الأغرار إما عن شريط مرمي أو عن كتاب مجهول أو عن قصاصة جريدة أو صحيفة أو عن بعض الصحف الغربية أو الشرقية فأنا إذن ننتبه لهذا الأمر فإنه خطير خوارج هذا العصر أشد جرما من الخوارج القدامى خوارج القدامى عندهم خوف من الله والذي أوقعهم إنما هو شدة الخوف ولكنهم ظلوا على غير هدى أما الخوارج المحدثين فهم ظلوا على علم أكثرهم ظل على علم والعياذ بالله تجده إما طامعا في منصب أو في جاه أو في مال أو نحو ذلك فاحذروا من هذا الفكر الدخيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحصنوا من ذلك بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في وعيدهم وأوصافهم أنهم كلاب النار وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم شر الخلق والخليقة وأن شر قتيل قتلاهم وخير قتيل من قتلوه فطوبى لمن قتلهم فإن له أجرا وهذه أحاديث لا بد أن تبلغ لرجال أمننا الذين يتعرضون للمخاطر من جراء هؤلاء المجرمين الأوغاد حتى يعلموا ان الله قد اعد لهم خيرا قد اعد الله لهم خيرا فليصبروا وليحتسبوا وهم موعودون بالخير بالخيريه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابن جهمان إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن ابي اوفا فقال ما فعل ابوك يا ابن جهمان قال قتلته الازارقه قال لعن الله الازارقه لعن الله الأزارقة. لعن الله يقول الصحابي عبد الله بن ابي اوفا قال الأزارقة ام الخوارج كلهم قال بل لعن الله الخوارج كلهم وكان علي رضي الله عنه يقنط عليهم كان يقنط عليهم ف... ثم وصفهم بأنهم كلاب النار وأخبر أنه قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرين مرة وهذا أبو امامه الباهلي رضي الله عنه يأتي ويقف وقد علقت سبعون راسا من رؤوس الخوارج بعد أن قطعت وعلقت على جامع دمشق على أسوار جامع دمشق فوقف أمامهم وبكى طويلا ثم قال كلاب النار كلاب النار كلاب النار فقالوا يا صاحب رسول الله يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأيتهم قلت أو عندما <تصفيق> لماذا عندما رأيت هؤلاء ووقفت وبكيت ثم قلت كلاب النار آه الله أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما كوني بكيت فلأنهم كانوا يوما على الإسلام وأما كوني كونهم كلاب النار فوالله لو كنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين إلى أن قال أو سبعا والله لما تحدثت به أو كما قال رضي الله عنه فاحذروا من هؤلاء الذين يندسون بين صفوف المسلمين ويفرقون كلمتهم ويقتلون أهل الإسلام ويدعونا أهل الأوثان انتبهوا لمن كانت هذه أوصافهم وارجعوا إلى علماء الأمة في كل ما أشكل عليكم نعم. ثانيا فتنة الرفض وقد خرج الرافضة أول أمرهم بلباس نصرة آل البيت ومحبتهم وموالاتهم إلا أنهم ما لبثوا أنغلوا حتى أن بعض آل البيت وادعوا عصمة أئمتهم وتميزوا في مصادر تلقيهم وفهمهم عن عامة المسلمين وكان لدعاه الضلالة المندسين بينهم أثر عظيم في غلوهم في الرفض ومروقهم من الدين كعبد الله بن سبائن اليهودي الذي أسلم نفاقا ليفسد على المسلمين دينهم فاقتطع منهم هذه الطائفة من خلال عاطفة محبه آل البيت لدى المسلمين والرفض طوائف وهم دركات ولكل منهم نحلة والحكم عليهم بحسب ما هم عليه وما يحكم به علماء المسلمين علماء الإسلام الراسخون عليه عليهم ثالثا فتنة حيث. الثاني فترة الرفض ودعوة التشيع وهم طوائف كما أشار الشيخ حفظه الله والمقصود أن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي اندس في صفوف المسلمين اولا ألب على عثمان ثم ألب على علي ثم ادعى أنه من أنصار علي وأنه من أشياعه ومن شيعته ثم تطور هذا الرفض إلى أن بلغ ببعضهم الدعاء الألوهية وتطور ذلك إلى أن أصبح رسما له طقوس من تكفير للمسلمين وللصحابة خاصة وانكار للقرآن الكريم الذي بين أيدينا أو لبعضه و وكذلك يعني تكفيرا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهن بالإفك والقول على الله بالبداء وهو أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها وأن ائمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين وأن وأنه له حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى وأنهم هم الصفوة المختارة وأنكروا خلافة الخلفاء الراشدين وأنكروا السنة النبوية ووصفوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق ولا شك أن من وصل به الحال من وصل به الأمر إلى هذه الحال أنه اشقى الناس وأخبثهم على الإطلاق والعياذ بالله وهم عموما طوائف بعضها اهون شرا من بعض نعم ثالثا فتنة الاعتزال والتجهم والتي نشأ عنها, عنها الضلال في باب الأسماء والصفات وأفعال المكلفين ومسائل القضاء والقدر ونحو ذلك مما يطول شرحه رابعا فتنة التصوف نلحظة. الثالث فتنة ماذا الاعتزال والتجهم, الاعتزال والتجهم والذي نتج عنه إنكار أسماء الله وصفاته أو تأويلها أو تأويل بعضها فنبتت الجهمية ثم المعتزلة ثم تطورت إلى أن سميت بالكلابية والأشعرية ثم الماتريديه وهكذا شأن كل من بعد, من بعد عن هدي الكتاب والسنة لا بد أن يقع في التخبط <تصفيق> أما المسلم الذي يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى فإنه يسلم من ذلك كله. ثم انهم في أمر المريض في باب الصفات، وذلك أنهم لم يسلم لم يرجع الكتاب والسنة في هذا الباب وإنما رجعوا الفلسفة والمنطق والعق العقول. الفاسده فليت شعري باي كتاب او باي عقل يوزن الكتاب والسنه رجعوا اعتمدوا على العقول فاوقعتهم في ما لا تحمد عقباه والمسلم هو الذي يحكم كتاب الله عز وجل في باب الصفات وفي غيرها فلو ان هؤلاء وقفوا عند حدود الكتاب والسنة و يعني ما و و و وصفوا, و وصفوا الله بما وصف به نفسه او وصفوا به رسوله صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في هذا البلاء الذي وقعوا فيه لكنهم عندما انحرفوا عن الجاده وقعوا في شر حال وقل على المسلم ان يثبت لله ما اثبت لنفسه يجب على المسلم أن يجتهد في إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير و انظروا إلى كتب السلف التي ألفت في باب الأسماء والصفات والنقلة نقلت عنهم عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام الشافع وعن الإمام مالك وعن الإمام أحمد وعن سائر ائمه الهدى والدين الذين ثبتوا على الحق وأخذوا أسماء الله والصفات من الكتاب والسنة فيجب أن ننهل مما نهل منه وأن نأخذ قواعدهم العظيمة والتي منها أن القول في الصفات فرع القول في الذات وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وأن أسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص وأنها فيعني لابد من أن نتنبى لخطورتي هذا الأمر حتى لا يستشرف الأمة وقد استشرى كثير وأكثر مدارس المسلمين اليوم تدرس التجهم والاعتزال وإن كانت تدعي أنها ترد على الجهمية والمعتزلة لكنهم في هذا الباب شاركوهم ووقعوا فيما وقعوا فيه ومن تلك القواعد أيضا أن يعني قاعدة أخرى وهي أن ال... أنه يجب تقديم النقل على العقل تقديم النصوص الشرعية وأنه في حال النفي لا ينفى الله... عن الله تعالى النفي المحض وأنه لا بد من التقيد بأمور... بأمور الأمر الأول أن ننفي عن الله جميع النقائص والعيوب الأمر الثاني أن لا لا نعتمد أو أن لا يكون نفينا مبنيا على عاطفة أو عقل مجرد بل يجب أن يكون في ضوء الكتاب والسنة لأن بعض الأشياء وإنه نفيت فإن لا تدل على كمالا على كمال ولذلك يقولون يقول أهل العلم إن النفي في باب الأسماء والصفات هو الذي يؤدي إلى ثبوت ضده هو الذي يؤدي إلى ثبوت ضده فالحياة يعقبها ماذا موت والغنى يعقبه فقر فهل قام أولئك ببيان هذه الحقيقة أو ببياني فلننتبه لهذا فإنه خطير نعم فضل رابعا فتنة التصوف والتي بدأت بالزهد والتقشف والإعراض عن الدنيا ثم غلا أصحابها لما حكموا عقولهم ومواجيدهم وأعرضوا عن نصوص الوحي وخطوا لهم منهجا بدعيا خرج بهم عن الصراط المستقيم حتى وقعوا في كثير من البدع التي تصل بهم إلى حد الكفر كالقول بوحدة الوجود والدعاء بعض صفات الإلهية لبعض ائمتهم والدعاء وصول بعض ائمتهم إلى درجة رفع التكاليف التي لم ترفع عن أشرف الأنبياء والمرسلين ومن يضر الله فلا هادي له والفتن كثيرة ومتنوعة وبالتالي كثر التفرق في الأمة كثرة بالغة حتى لا, يج لا يجد الناظر في, في كثره الفرق بدا من أن يقول إن الثلاث والسبعين فرقة هي رؤوس الفرق وكبارها وتأمل الكتب المؤلفة في ذلك كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والملل والنحل للشهرستاني والفصل في الملل والنحل لابن حزم والفصل والفصل, والفصل, والفصل والفصل في الملل والنحل لابن حزم, والنحل لابن حزم بين الفرق لعبد ال... روح والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي الفصل الرابع الناس خلاص هنا الفصل الثالث يتكلم عن أو النقطة الثالثة من من بعض البدع أو يعني البدع التي ظهرت أو الطوائف أو الفتن بالإضافة إلى ما تقدم هناك فتنة التصوف بدات في القرن الثاني الهجري وكانت بداية إلى حد ما يعني مقبولة لولا الاسم إذا قصدوا بها الزهد والورع ولم يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وأطلقوا عليهم الصوفية لكونهم يلبسون شيئا من الصوف والأولى في من كان معتقده صحيحا ومن كان على المنهج الحق أن يسمى بالزاهد أو الزهاد أما إطلاق اسم التصوف فإنه دخيل على الإسلام وليس من دين الله في شيء وكما قلت لكم بدأ في بادئ أمره امرا يعني فيه شيء من الزهد والعزلة عن الناس وما إلى ذلك فعندما ذهب الأولون الذين عندهم شيء من الاعتدال وخلف من بعدهم خلف اتخذوها طقوسا رسميه فبعدوا بها عن منهج الله الحق وصارت لها يعني طقوس وعبادات خرجت في بعض الأحوال عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وإني أوجه سؤالا من يدعي أنه يأخذ العلم عن الله مباشرة ما حكمه كافر ليس بمسلم من يدعي أنه يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا من نواقض الإسلام ها؟ يعني الذي يدعي أنه يسعه أن يشرع أو أن يأخذ يترك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدخل فيها ما ليس منه فلا شك في كفره من يدعي أنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية. يعني لا صلاة لا صوم لا حج لا أبد فإنه كذلك يكفر من يدعي أنه يحل له ما لا يحل لغيره فيحل له ان يتزوج مرأة مئة امرأة بخلاف الأتباع والمريدين وأصحاب الرسوم فإنهم يقتصرون على اربع نسوة وكذلك وصل بهم الحال إلى أن الذكر عندهم تحول إلى رقص وغناء وطبول وزمور ووصل بهم الحال إلى ان يعتقد بعضهم أن شيخ الطريقة يتحمل عنهم العبادات وبالتالي لا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج وقد كنت في بلد ما من بلاد المسلمين قبل نحو ثلاثين عاما فكنا نمر ونحن ذاهبون إلى الصلاة برجل عجوز تجاوز التسعين وإلى جانبه عجوزه زوجته والأولاد قد تركوهم في هذه الشقة وثالثهم كلبهم مربوط بسلسله يسليهم وينبح عندهم فلاحظنا ان الرجل لا يصلي البته فقلنا له يا عم فلان نراك لا تذهب الى المسجد فهل انت تصلي في بيتك قال لا لا يلزمني ذلك قلنا له كيف وقد أمر الله بإقامة الصلاة وأن تاركها يكفر على الصحيح وذكرنا النصوص قال لا لا لا هذه أشياء لا تفهمونها قلت وضح لنا قال شيخ الطريق فلان يتحمل عني كل شيء وكما قلت لكم منه في التسعينات يقول شيخ الطريقه يتحمل عنه كل شيء فضل و شيخ الطريقه حاولنا ان نبين له و به اصم لا يسمع لا اقصد اصم لا يسمع حقيقه لكن ليس عنده استعداد ان ان يسمع لان وشيخ شيخ الطريقه يتحمل عنه مقابل اتاوه تفرض عليه في ماله بنسبه معينه فبقي هو وامراته والكلب هما لا يصليان ولا ادري ما فعل الله بهما بعد ذلك لاني ذهبت من ذلك البلد ولا ادري ما شانهما فهذا من من من ما وصلت اليه الطرق المتصوفه من غثاء ومن الحاد وصل بهم إلى القول بوحدة الوجود كما فعل ابن عربي النكر الذي يقول أنا بالله وبالله أنا نحن روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا والعياذ بالله فإذا وصل الأمر إلى هذا الحل إلى هذه الحال فذلكم الكفر الصراح، أعني من اعتقد أنه يسعه الخروج من الشريعة أو يسعه التشريع بعد الله ورسوله أو يسعه أن تسقط عنه التكاليف فإن هذا كفر بل هو كفر فوق كفر ترك للصلاة كفر واعتقاد أنها غير واجبة كفر أعظم وأعظم أنا أعرف أن هناك من لا يرضى بهذا الكلام لكن نقول لمن يغتر بهؤلاء المتصوفة ائتوني بكتاب أو أثارة من علم إن كنتم صادقين على أن التصوف مبدأ إسلامي ائتوني بآية أو حديث آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروعية التصوف لكنه الدجل والتعالي والتعاظم على الناس تجد صاحب الطريقة يبسط يديه هكذا فيمرون عليه ويقبلون يديه أو يزحفون على الأرض حتى يصلوا إليه وكان يهمهم أن يلمسوه ولو لمسه لان هي الطريق التي توصلهم لأن تلك اللمسة هو الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة والعياذ بالله تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وهناك كتب كثيرة ردت على المتصوفة منها التصوف بين الحق والخلق ل محمد الوكيل والفكر الصوفي لعبد الرحمن بن الخالق وهذه الصوفية وغيرها من مصرع التصوف وردود كثيرة ورد البقاء على ابن عربي وغير ذلك من يعني أولئك أو من تلك الكتب التي تنشر أمورا تجعل أعداء الإسلام يهزؤون بنا والله في بعض الكتب توجد أمور كتب كان يباع في بعض المكتبات هنا اسمه المشرع الروي في تراجم آل علوي اسمع مما فيه من الهراء لا والله لا أسوقه من أجل أن نضحك وإن كان هو يضحك لكن من باب أن تحمدوا الله وأن تسألوه الثبات على الحق يقول إنه ذات يوم هذا في كتاب المشرع الروي غضب على تلاميذه فبحث عن عصا ليؤدبهم بها فلم يجد فما كان منه إلا أن أمسك بإحليل نفسه فاستطال حتى صار طوله ستة أذرع فأخذ يجلدهم به حتى شفى غليله بالله عليكم مثل هذا يحسب على الإسلام وهل يجوز أن ينسب إلى الإسلام مثل هذا الهراء وأشياء في هذا الكتاب لو قلتها لتقياتم طعامكم نعم لكن لا أريد أن أقولها لكن أذكر أقوال, أقوال أخرى قريبا يعني فيها دليل على ما وصل إليه هؤلاء من إبعاد الناس حتى عن القرآن الكريم والتزهيد فيه بدعوى أنه يكفيهم أن يرددوا أذكارا معينة ويكفيهم ذلك عن القرآن يقول صاحب جواهر المعاني والذ بها مشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم يقول انما مما جاء من الوحي على لسان شيخهم وهم شعارهم كما تعلمون رويتم اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي ايش لا يموت ميت عن ميت عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي انتقدون فيه أما هم حدثني قلبي عن ربي أو حدثه شيطانه عن شيطانه الآخر فيقول في هذا الكتاب جواهر المعاني هناك ذكر عندهم اسمه صلاة الفاتح لا يحضرني حضرني بعض الفاظه اللهم صل على سيدنا محمد. الإش الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق وإلى آخر. لا تحضرني بعض الفاظه هذه صلاة الفاتح. اسمعوا ماذا يقول هذا الطاغوت؟ يقول إن من قال قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كأنما قرأ القرآن ستمئة ألف مرة وكل مرة وهذا قرأته أنا ما أروي عن أحد أنا قرأته في الكتاب وهو موجود في بيتي ضمن الكتب المحدودة للإطلاع كأنما قرأ القرآن ستمئة ألف مرة وكل مرة تعدل أربعمائة غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل غزوة وهذا هو بيت القصيد لأنهم مغرمون بالنساء بالطرق المحرمة لا بالطرق الحلال وكل مرة كل غزوة أجرها ألف زوجة من الحور العين يوم القيامة في الجنة يعني يتزوج بلايين مو ملايين الذين يعرفون الحساب عليهم من يحسبوا يطلعون لنا كم المعدل كم سيأخذ من زوجة فقط يقرأ هذين السطرين ويحصل على بلايين الزوجات في الجنة من الحور العين وأنتم تقرؤون القرآن بعضكم ياخذ شهرا وبعضكم ياخذ اسبوع لكن خذوا الوعدة من, الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فال فالحسنه بعشر أمثالها كل حرف بعشر أمثاله يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أما هذا الهراء الذي يردده هؤلاء الله يا لسنا فارغين نذكر هذا ولكن لا يصدق بعض الناس إلا عندما تسوق له مثل هذه الأمور التي هي موجودة في كتبهم وتشحن بها أذهان المسلمين وأختم بأمرين هذا الفصل بأمرين الأمر الاول أن أصحاب تلك الطرق يرهبون أتباعهم إلى درجة أنه أمام الشيخ لا بد أن يكون كالميت بين يدي المغسل فليس له أن يعترض على أي شيء ولو يراه يزني أو يلوط أو يسرق هذه واحدة الأمر الثاني أنهم قد صموا اذانهم واعموا أبصارهم عن رؤية وسماع الحق فأقوالهم مقدمة على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أنه ما بقي عندهم من الذكر إلا الرقص يقول أحمد عبد الجواد في كتابه الذي ليس بجواد الذي سماه الأسماء الحسنى يقول إن أعظم اسم تذكر به الله هو حرف الهاء لانه هاء الهويه الذاتيه فما عليك الا ان تردد حرف الهاء وذلك يكفيك عن اي ذكر اخر الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى راسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته ويسهر ويبكي ويسمع له نشيج خوفا من الله تبارك وتعالى مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف يصدق هؤلاء الفجرة الفسقة المجرمون الذين اضلوا الناس واخذوا اكلوا أموالهم بالباطل هذا هو التصوف وهذا هو حاله وأما أن يأتي من يأتي فينشر في بعض الصحف أن التصوف الحق هو عين التوحيد نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون إن كنتم صادقين والله ما هدم التوحيد والإسلام شر من فئتين أهل التصوف الغالي وأهل الرفض نسأل الله العافية والسلامة طيب تتحملون ناخذ فصل والا صعب عليكم صفحه واحدة الفصل هذا الفصل هذا صفحه واحده خلاص ناخذ هذا الفصل الصغير معليش نعم يقول هذا يا شيخ 240 بليون حورية ها حسبتموه حسب حسب احدهم يقول 100 240 240 مليون حورية لمن يقرا صلاه الفاتح بليون بليون يعني مليار حسبي الله ونعم الوكيل نعم تفضل الفصل, الرا... الفصل الرابع الناس أمام الفتن من المعلوم أن الناس يتفاوتون في علمهم وإدراكهم وتقواهم وما منحهم الله من توفيق وهداية كما أن الفتن كثيرة, مت... كثيرة متنوعة كثيرة, كثيرة متنوعة إذا فإن الناس يتفاوتون في مقاماتهم وأحوالهم مع الفتن ويمكن أن, يقص... أن يقسموا إلى ثلاثة أقسام نعم. القسم الأول العالم والمراد به من وفقه الله فعلم الفتن من خلال نصوص الوحي المطهر وحذر منها وحذر فنجا وسلم وعلى هذا جاء حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني القسم الثاني المتعرض لها الساعي إليها وهذا وقود فتنة قد ضل وأضل وقد جاء في الحديث تكون فتن, فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه رواه البخاري أي من تعرض لها التهمته واهلكته وفي الحديث الآخر تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا الحديث وفيه واي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء متفق عليه ومن هؤلاء من اخبر بهم النبي صلى الله عليه واله من أخبر به النبي نعم. ومن هؤلاء من أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفه حين قال دعاءات على أبواب جهنم من أجابهم قدف من أجابهم إليها قدفوه فيها القسم الثالث الجاهل بهذه الفتن فهذا إن سلم من التعرض لها والدعاءات إليها وإلا فإنه على خطأ على خطر عظيم إذ لا منعت له ولا عصمه فيسهل قياد قياده, قياده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 يبين أحوال الناس تجاه الفتن ومقامات الناس ومواقفهم, ومواقفهم بمعنى أقسام الناس في الفتن هل هم على درجة واحدة أم الأمر ليس كذلك وقد يقول قائل لماذا نتكلم عن أحوال الناس في الفتن هذا حسمه حديث حذيفة كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني القسم الأول العالم الرباني الذي بصره الله في دينه فتوقى الفتن وبعد, وبعد عنها وجعل بينه وبينها حجابا وسياجا بل وحجبا وابتعد عنها بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يزج بنفسه فيها بل لا يقربها مجرد القربان لأنه يعرف كيف يخلص أو كيف يتخلص من هذه الفتن بالاعتماد على الله أولا والتوكل عليه والاعتصام به والالتجاء إليه ثم باتخاذ العلم النافع سلاحا له في الوقايه من الوقوع في هذه الفتن يتعامل بها بالعلم الشرعي ان استطاع ان ينقذ احدا منها فعل وان استطاع وإن لم يستطع نجا بخويصه نفسه وابتعد عنها وعن مواطنها ولا يمكن أن يبدد ظلام الفتن إلا العلماء الربانيون بعد توفيق الله لهم لأن, الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم حمله هذا العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين يبصرون الناس حتى يعبدوا ربهم على بصيرة يردون الناس إلى الجادة يبينون لهم الطريق إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تاخذون تأخذون دينكم كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هذا هو القسم الناجي من الفتن الذي ينجو منها ويسلم المتمسك بكتاب الله جل وعلا ففيه العصمه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح القسم الثاني اناس حطب لهذه الفتن يستشرفون لها بل ربما بحثوا عنها يبحثون عن أبوابها ليلجوه عن أبوابها ليلجوها وعن أهلها ليصاحبوهم وعن موطنها ليرحلوا إليه فيزجون بأنفسهم في الفتن دون ما سلاح ينقذهم من تلك الفتن يجرون خلف كل ناعق ويطبلون خلف كل مطبل ويجرون خلف كل مناد يسلكون طرق الشيطان وحبائل الشيطان نفوسهم دائما تواقة الى الاستشراف للفتن وقد اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه تأتي فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي القائد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يتشرف لا تستشرف يعني من يحاول الولوج في هذا النفق المظلم فانه يدخل ولا يستطيع الخروج قسم ثالث على خطر وهم الجهال قد لا يريدون الفتن ولا يستشرفون لها لكن ليس عندهم حصانة تحصنهم من الوقوع في الفتن التي حصن الله بها أهل القسم الأول العلماء الربانيون ومن يسير على منهجهم فهذا على خطر إما أن ينزلق إلى الهاوية في تلك الفتن وإن سلم ما تبعها بنفسه سوف تنطلي عليه الشبه التي يشبه بها المشبهون ولذلك كان أهل العلم يبتعدون عن مواطن الشبه بل يوصمون آذانهم إذا سمعوا بعضها خشية أن تقر في آذانهم أو قلوبهم فهذا أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله يأتيه اثنان من المبتدعة فيقولان له يا ابا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله شيئا من القرآن قال لا ولا آية قال فحديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا حديث إما أن تقوما وإما أنا قوما أنا فقاما فقال له بعض من كان حاضرا يا ابا بكر هل لا سمعت منهما آية أو حديثا قال أخشى أن أسمع شيئا من, من بدعهما فتقر في قلبي او كما قال رحمه الله تعالى ولذلك فاني اقول ان مجادلة اهل البدع والاهواء عقيمة مجادلة اهل البدع في غاية الخطورة لانه قد يلبس عليك او على غيرك فلا يجوز أن تدخل معهم في المراء الذي لا ينفع أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا فلنحذر بعد أن عرفنا أقسام الناس في الفتن العالم وطالب العلم الذي يتحصن بذكر الله وبهدي كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح والقسم الثاني الذي لا هم له إلا أن يتوثب للولوج في الفتن متى وجد إليها سبيلا والقسم الثالث وهو الجاهل الذي ربما إن سلم من الوقوع فيها مباشرة فإنه قد لا يسلم من تشبيه المشبهين عليه وإلى درسنا بعد العشاء إن شاء الله مباشرة مباشرة بعد الصلاة لأن عندنا ارتباطا آخر مباشرة بعد الصلاة نكمل إن شاء الله الفصلين المتبقيين أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا نوفقني وإياكم لما فيه رضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب بس خمس دقائق اسئله لاني اروح ارتاح شوي فضل. اختر سؤال لهم علاقه بالله يقول السائل حفظكم الله تعالى يا شيخ احسن الله اليكم من هم السروريه مع توضيح منهج منهجهم على ايه حالهم لم يلقب أنفسهم بهذا اللقب وإن كانوا يقرون مبادئ صاحبه هذا الرجل الذي يقبع الآن في لندن محمد زين العابدين هو مؤسس هذا المنهج التكفيري وكان قد عاش في بلادنا ثم في الكويت ونهل من خيراتنا حتى شدع ثم أفرغ سموه من أجل إفساد شبابنا وشباب الأمة الإسلامية وخلافة أمرهم التكفير في الغالب في الباطن لا يعلنونه وإنما يكتفون بما يسمى بالمفاصلة الشعورية وتصور أن كل من حولهم جواسيس عليهم وضيق الأفق كما جربناه منهم ضيق الأفق يذيقون ذرعا بأي شيء فهم النصوص بحسب أهوائهم وبحسب ما يراه هذا الرجل الحملة الشعواء على علماء الأمة والنيل منهم حتى لقد قال في مقال له إنهم عبيد عبيد عبيد ليل بغلة السلطان يقوله عن علماءنا الأفاضل عليه من الله ما يستحق ايضا من علاماتهم ألا التقوق على أنفسهم وتصور أنهم هم وحدهم الذين على الحق وغيرهم على الباطل الكبر التكبر ويعني التضايق من الناس والتكبر على الناس اتهام الناس في نياتهم وأنهم ما أرادوا بأعمال الخير سواء في الحرمين أو غيرها إلا المفاخر والرياء اظهار بعض الجهلة منهم بأنهم علماء وإن كان أحدهم أجهل من حمار أهله وربما كان عندهم حذلق وأسلوب مؤثر أثر على بعض الناس وهو, وهو أول من هو من اول هو والظواهر هو من اول من اطلق على اهل السنه والجماعة لقب الجاميه كما ذكرت لكم بالامس وهذا يطبقونه على كل من يدعو لمنهج منهج السلف او يوالي ولاه الامور او علماء الامه او يدعو لهم مجرد ان يسمعوه يدعو لهم يصفونه بتلك الاوصاف وكما قلت لكم بالأمس لا يوجد شيء يقال له الجامية وإنما وإن رأينا بعض الأشرطة التي صدرت من بعض الناس نسأل الله لهم الهدايه والبصيرة ولعلهم قد غروا ببعض ما يلقى إليهم من شبه وأسئلة ولكن عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في طرحهم عن من أسموهم بهذه التسمية ولا سيما الشيخ الفاضل الذي حدثتكم عن سيرته وشيء من سيرته بالأمس لعل أكتفي بهذا في هذا اليوم وإلى لقائنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد صلاة العشاء يكون الدرس ثم العشاء إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد